انا حمد الله نحمده ونستعينه ونستغطره ونعوده لهم من شلور انفسنا ونسيئة اعمالنا من يهدئ له فلا مضل له ومن يضلر فلا هادئ له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقلوا احفادوا قاتلي ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس طقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زولها وبث منهما رجالا كثير ونساء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 وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمني وكرمه علينا مع الدرس العقيدة وقد بينا قبل ذلك بأنه اتقان العلم مرهون بالعقيدة ومن استوى عقيدته صح فقه صح وصح وصح الطريقته ومن انحرف عقديا فَلَنْ تَلِدَ لَهُ سَبِيلًا نَسَأَلُّ اللَّهُ جَلِفْ عَلَى نَجْعَلْنَ مِمَنْ يَعْتَقِدْ أَتْقَادِ النَّبِيسُ سَلَّمْ وَاَتْقَادِ الصَّحَابَةِ لَيَا الْكِرَمْ نعم ما هذا الكتاب العظيم وهو عمدة في الباب وهو كتاب الوسطي نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله صلى الوسطي. الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه و... نعم قال ومن الايمان قال ومن الايمان بالله قال اؤله بصوتك بعض الشيء لان هم كأ... ايضا من صوتي قال المؤلف رحمه الله ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسول رسوله صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيه نعم هذا ما قاله الإمام رحمه الله تعالى يقول ومن اعتقاد الفرقة الندية ومن اعتقاد السلف والطائفة المنصورة التي لا تزال ظاهرة على الحق لا تزال الى يوم القيامة لأنهم من اعتقادين أو من ايمانهم الإيمان بالله جل ومن الايمان او قال ومن الايمان بالله جل ومن هنا للطبعيد ومن هنا للطبعيد لاننا قلنا بأنك في الإيمان بالله تؤمن بوجود الله تؤمن باسماء الله الحسنى وصفاته العلى تؤمن بصفات الله تؤمن بربوبيه الله تؤمن بالالهيه الله جل جلي فعلذلك وقال ومن ومن ومنهم للطبعيت ومن الإيمان بالله جل فعلاء الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وهذا إشعار لك بأن صفات الله جل فعلاء لا يمكن أن تكون إلا توقفية وأنه لا يصل العبد إلى صفة من صفات الله جل فعلاء إلا بما قاله الله جل فعلاء عن نفسه لوصفه لنفسه فالعقل لا مدخل له بذلك لا سيما وأن الأمر على الغيب أنت لم ترى الله؟ وأنت ولا, ولا, ولا, ولا جاءك أحد قال أنه رأى الله ليصف لك صفات الله في علاء أو ليخبرك عن صفات الله جل في علاء فالأمر محد غيب والغيب لا تأخذه إلا من الوح لذلك قال الله جل في علاء أو قال, قال المصنف رحمه الله تعالى ومنك إيماني الإيمان بما وصف به نفسه هو الذي وصف به نفسه وأنت لا تصف ربك جل في إلا بما جاء عنه بالوصف سبحانه جل في علاء في كتابه بإذن لابد أن نعلم بأن صفات الله لا د pine falats لها حد هنا الآن بالإشعار التي الذي بينه المصنف بأنها توقفي لأنه قال في كتاب لا حتى لما تنسنا بأنه ما وصفه رسوله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الله وهذا على التخطيط كما قلنا بأنه السلام لم يرى الله لا دفع لا في المعراج ولا في غير المعراج لم يرى الله لا دفع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جازباً من ذلك إنكم لن تروا ربكم حتى تموت وهو ينزل تحت الخطاب فهو لم يرى الله وإن رجح الحافظ كلام ابن عباس وأن, الله وأن النبي السلام رأى ربه جلال فعلا مرتين وهذا الصحيح الرجع أنه لم يرى الله لأن, لأن المستمسك له هو حديث نور إني أرى وهو مصحف والصحيح الراجح نور أن أرى والدلاع ذلك الرواية أخرى المجلية للمعنى قالت في هذه الرواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا ويقصد ذلك الحجاء فلم يرى الله ذلك الفعلاء وفي قوله إنكم لن تروا ربكم ينزل هو تحت الخطام بأبيه وام كما بينا الخطاب للنبي خطاب للأم وخطاب من النبي للأمة ينزل تحته في هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموت فإذا هو لم يرى الله فلن يخبرنا عن صفات الله إلا بما أخبره الله عن صفاته وحيا فيكون الأمر الأصيل في هذا الباب بأن صفات الله توقفين وهي لا تكون إلا بالكتاب والسنة والعقل لا مدخل له في ذلك بحل الأحوال وإن كنا نرى بأن العقل في هذا يمكن أن يدرك, يدرك بعض الإجمالات بعض المجملات يمكن دون التفصيل لذلك يقول الله إذا لفعلان منكرا على من وصفه بما لم يصد به نفسه بزيت الجنة ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من الكبائر وايضا في قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقم ليس لك بإلم أنت لا تعلم كما قلنا مسألة صفات الله للفعلاء وأسماء الله الحسنة وصفاته العلا في قوله لما وصف الله به نفسه في كتابه لو سردت الكتاب وأنتم إن شاء الله من طابط العلم الذين لا يفارقون كتاب الله للفعلاء عندما يعني تقرؤون الورد وتذهبون من أول الكتاب إلى آخر الكتاب ختاما لكتاب الله سفرد بأن الله للفعلاء نوع الصفات التي وصف بها نفسه أذبت ونفت أذبت ونفت وجمع بين بين إذبات ونفي ترى في صفات الله تعالى اثبت ونفى وجمع بين اثبات ونفي وترى ذلك في في في كثير من الآيات كما سنبين فلما نقول اثبت يبقى له صفات ثبوتيه اثبتها لنفسه ونفى في صفات نفاها عن نفسه وهناك صفات اثبتها ونفاها فاثبتها ونفاها يعني في حين اثبتها وفي حين نفاها وهذا يجمل لك التصور الصحيح للكلام على صفات الله في كما سنبيه بأن صفات الله يفعلها بما ثبتت وأثبتها الله لنفسه وهي صفات الثبوتية وهذه صفات ثلاثة أنواع هي صفات معنوية صفات المعنوية طبعا أهل الكلام يسمونها معنوية صفات المعنوية هي الأزالية الذاتية الأزالية الأبدية التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال كالعزة كالحياء كالحياة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وكالحياة هذه الصفات الذاتية قلنا هي المعنوية قال الله لنفعل أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضا نعم والله لا يستحيي من الحق وأيضا في, في, في, في, في قول الله الذي أعلان ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم والحي اسم أسماء الله تضمن صفة الحياة. الحياة صفات الحياة الصفات المعنوية كما سنرمين شاء الله في الإثبات وأيضا صفات أخرى وهي صفات وهي لا تفك عن الله أيضا أجل صفات خبرية لا مدرك العقل فيها بحال من أحوال الخبر هو الذي الذي يدعلك تصف الله بها كالعين كاليد كالساق يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون كما سيعت إن شاء الله فقط عندما تقرأ القرآن كيف تجد إذباتا نفيا إذبات ونفياً. وفي النافي أيضا تجد ولقد خرقنا السماعات الأرض ومعناهما في ستاة أيام وما مستنى من لغوه نفي أو الآن وما من لغوه هذا نفي الله لا إله نوع الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم والصفات الثالثة ثبوتية ونصفية سلبية لها المنفية وهي أثبتها لنفسه حينا ولم يذبتها في حين الأخ هي الصفات المقابلة التي, التي هي يعني لابد أن نضع هذا الصفات الثبوتية التي ثبتت لله أثبتها الله لنفسه الكتاب كمال من كل وجه افهم كمال من كل وجه الصفات التي نفاها عن نفسه هي نقص من كل وجه نعم مفهوم الصفات التي اثبتها كانت كمالا وحين نفاها كانت نقصا فهمتم التي اثبتها لنفسي كمالا وصات اثبتها ونفاها كمال ونقص كالمكر ما قال بان الله ماكر عشاء سبحانه على نفسه المكر لا لا تجد مكرا اسند الى الله مقابل لمكر الكافرين قال الله لاذوا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يعيسى اني متوفى كده مكروا بعيسى وارادوا صلبه وقتلوه فمكر الله به فالقى الشبه على غيره لذلك كانوا يعني في حيره دائما متعاليه عندما عندما قالوا الوادي وادي عيسى والجسد ليس جسد عيسى اختصر عليه اذا قال الله تبارك وتعالى انهم وما, وما صلبوه ولكن واخترت الأمر بي بي بينه من ما يزبط ومن ما لا يزبط حيارهم ورعا فمكر ربيهم الله جدا في علام يعني الآن فيها, فيها أمران لفتة عظيمة علمية فيها أمران هم, هم الآن يشكون في قتله صحيح لا ينفون ولا يزبطون لها, لها وجهان من الفضل ما هو أحد ذي الله تعالى شبه عليه فهم في حيرة من أمرهم قتلوا ما قتلوا هو لا ليس هو فيها, فيها فائدتان الفائدة الأولى أنهم يبطلون لا أمكن نقول الفائدة الأولى أنهم مكر بهم ومن مكر بهم جعلهم في حيرة عظيم نفوق الفائدة الثانية هي التي التي أريدها عزيزة بعض الشيء مم. شوف اللي في الناس الآن همسهم كما يحسنون من أنهم مغير موجود لو عندهم ما أدري لعل الصوت عندهم ما أدري يسل ولا ما أسل بس <تصفيق> أي... أين الفائدة الثانية وهنا أيضا على الصفحة جيد أريد الفائدة الثانية الفائدة الأولى مكرمهم فجعلهم في حيرة من أمرهم الفائدة الثانية هم جيدة دائما في العلم التأمّد تُدرك إذا, إذا علموا أنهم في حيرة فيثبت أنهم يعلمون أنهم سيععوا بليهم جيد لكن ليت مفكرا يعمل, يعمل عقله ويبقى يعني متأمّلا جادل. مرحبا من حفر فيها. أوه أوه أوه. <تصفيق> يا صاحب البحر ما عندك اي اجابة من اجابة التي لأت حق ان الحق واحد رسي الا اهل الحق فلا جيد استدرجهم جيد لا يستحيل اجابة جيد مشاركات جيدة لكن لا يستحيل انتم تتسللون واحد تلوى الاخر هل أقول أنا؟ تحيلون عليه أم لا؟ خلاص، انتهت جان الفائدة الثانية مجدنا ليكتبوا عند ربهم أنهم قتلوا يثبت عند الله الذي فعله أنهم قتلوا فيبوؤون بدم ها؟ يثبت للهولندا من شوف الهولندا ما عنده، ما عنده؟ تعلم هذا؟ إذا لو تأملت لو وصلت لذلك وهذا الانتلام المقربين فهم بحق كت كتبوا عند ربيهم أنهم قتلوه وفي حقيقة صلى الله عليه وسلم أنهم لم يقتلوه هذا أيضا يعدد لك مسألة العزم أن العزم أصلا يحاسب عليه المرض وهم بالفعل قتلوا للشبيه بالفعل هم صلبوا وقتلوا الشبيه من قتل عيسى عليه السلام ولذلك كتبهم ودوروا على أنهم قتلوا لعيسى عليه السلام مكتوب نعم نعم اليهود قتلوا تعيس على السلام كتب عند ربهم بذلك وما قصده وما قصده وما قتلوه حقيقه ذنبا قتلوه قتل المشتبه معنى لا تجعل عقلك هناك في الصحراء هنا يأتي زيد زيد دخل ليسرق اللؤلؤه الثمينه ويعلم الخدم دخل وبعد دخل اغلق عليه الباب وحدث الانذار فتح أراد أن يأخذ الألولوة ما استطاع فقال يهرب أفضل من أن يعاطب فهالب أو ما يأخذ الألولوة يكتب سارقا عند ربي أو ما يكتب لا الآن لا تأتي على السؤال بسؤال ولا تتكلم كلما أجنبيا سؤال لك واضح ويتير أم سؤال مستغلق فأيكتره ده مستغلق. أنا... إذن سؤال لا تحيط سؤال يتير أم مستغلق مستغل مستغلق. طب أنا رأيض مرة ثانية الآن هو عزم بقلبي وبالفعل على السرقة وحال دونها حائل يكتب عند ربه سرقا ولا ما يكتب هذا السؤال بهذه الطريقة يسير أم ما زال مستغلقا يسير إذن أجب إجابة يسيرة حبيبي ممتاز نعم هم فعلوا ذلك ذهبوا وألبوا عليه أهل, أهل الكفر أهل الروم وآتوا به وجاءوا إلى مكانه ليقتلوا فالملك أخذه على الناحي وصعد إلى الشمال فألقي الشبه على من معه أو ألقي الشبه على من على الروايتين فأخذوه حقيقة وصلبوه حقيقة إذن كتب عند الله قتل أولا ما كتبوه هذا هو فإنت بس يا شيخ فلا إذا كنت أنت المنع من منعه لا العزم هنا شوف الله قال فان لم يعملها فاكتبوها له حسنا خذ التفسير منها قال ما تركها إلا لجراء أو تركها من جراء لكن كيف يبقى هنا دافع الخير الآن الذي جعل قلبها إلى حسن كان عارض خارج انتهى الموضوع خلاص يطويها قال قال علاما قال اراد ان يقتل اخا كان حريصا على قتل اخيه فامتى كان حليصا على, على قتل أخيه فهنا نقول مكروا مكر الله وهيضا في قول الله العالى وإنهم يكيدون كيدا و... فمهل الكافرين المهلوم وإلا فأنت لترى كيد الله الفعل عندما قال سنستجرجهم من حيث فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا بعض مؤوتوا أخذناهم ضغط فإذا هم مجلسون الأمر الغاهر في هذا الباب إذن عندنا في الصفات الله الفعلاء عندما تتصفح القرآن تريد أن الله أذبت لنفسه صفاته ونفع النفس صفات واثبت ونفى الصفات المقابله اذا هذه انواع صفات الله تعالى وان سرت القران تجد من ذلك الكثير قال الله الذي على ان الله كان سميعا بصيرا ان الله كان سميعا بصيرا اثبت لنفسه السمع اثبت لنفسه البصر سبحانه وتعالى <تصفيق> وهذه كلها صفات الكمال والسمع والبصر من الصفات الذاتية من الصفات الذاتية التي لا تم... ذاتيه مع معنى ذاتيه انها لا تنفك عن الذات الازليه الابديه وقال الله جل في علاء أيضا في في صفاتي بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الأسماء يتضمن الصفات كما قل ويتضمن صفات الرحمة صفات ذاتية أو الفعالية الرحمن صفات ذات الرحيم صفات, صفات, فعل, صفات, فعل, صفات فعل وكان بالمؤمنين رحيمة وأيضا من ذلك في قول الله جل في علاء إن الله قال ولا ينبئك مثله طبيعي وهذا أيضا على عمق العلم في هذا الباب لأنه يجتمع مع العلم الوطيف والخبير وأيضا قال الله جل في علان مذبتا له السفات الأخرى هذه السفات المعنوية السفات الخبرية قال الله جل في يد الله فوق أيديه فمن قال ف إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله يد الله فوق أيديهم فأزبت الأنفس يدهم وهذه الصفات الخبرية ويد الله تريقه بجلاله وكماله سبحانه جل جل في أولاد وذلك وبين الله جل في أولاد مما عملت أيدينا قال الله جل, جل في أولاد ما منعك أن تزجد لما خلقته بيدي فعونا الآن أزبت لنفسي صفت اليد سبحانه جل في أولاد بل أزبت يدي وكما ورد في السنة كما سيتم أن الله جل في أولاد يوصف باليد فإذا القرآن وصف وصف الله على بأنه يد سبحانه جلاله وتعالى فنصف ربنا بما الله به نفسه وأي محرف أي مؤول أي منكر نقول له قولاً وحداً أأنت أعلم أم الله الإجابة إذن خلاص لماذا تدخل عقلك أنت في هذا الباب الغرض المقصودة في صورة الخبرية أيضاً في قال الله جلاله وتعالى عن سفينة نوح قال تجري بعيوننا وقال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام لتصنع على عيني وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال بانك بعيوننا وألبت نفسي العلي سبحانه جل جلا في على وألبت لنفسه الصاد قال الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا تستطيع يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا فلا تستطيع وهذه صفات تسمى صفات الخبرية اسواته لا مدرك العقل فيها بحال من الاحوال والصفات الثالثه التي اثبتها لنفسي هي صفات الفعليه الصفات الفعليه هذه هي صفات يتصل الله بها احيانا ولا يتصل بها احيانا لانها تتعلق بالمشيئه لانها تتعلق بالمشيئه يعني وان تو تعلق بالمشيئه فانشاء فعله ان شاء لم يفعل وقد وقد تتعلق بالاسباب وقد لا تتعلق بالاسباب وفي الغالب أنها تتعلق بالأسباب <تصفيق> كل هذه الصفات جاءت في الكتاب أيضا كما قال الله جل, جلّ في أولا فلما أتفونا انتقمنا منه ما كان الانتقام إلا بعد, بعد بعد الغضب فلما أتفونا يعني بعد ما أغضبونا يبدأ أن يتعلق بالمشيئة وهي أيضا تعالى بسبب لما أغضوا بسبب غضب الله جنيف على غضب الله عليهم والهور غضب الله عليهم من ي eben world اذا اراد الانتقام فلا رد الانتقام الله جنيف على ايضا banks وان beer فلما آتفونا انتقمنا منهم ايضا قال الله جعال ان الله يحب المحسنين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهذا ايضا من صفات من صفات من صفات الفعلية تتعلق بالمشيء لانها تتعلق بالمشيء لان الله جعال لا يحب كل الخرق ما رايكم صحيح. يحب كل الخلق لا. لا يحب كل الخلق يحب من مؤمن ويبغض من كافر او الكفار لنفسه الكره وهي من صفات الفعل ولكن كره الله بعذمه فثبته مقيلا في كارها هذه صفة من صفات الله صفة أذبت الله لنفس إذانك فعلا في الكتاب من الصفات التي أذبتها لنفسك وهناك صفات نفاها الله عن نفسك كما قال الله جلعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا ولا نوم وأيضا قال الله جلعي فعلا وإنهما في ستاة أيام ونمثنا الرؤه وايضا الرد على هؤلاء الملاعين شر خلق الله هم اعداؤهم من يا شطار اه خلاص الرافض صاروا شيطان الرجيمه ماشي قصدك يعني حاضر يعني المفروض اصولهم وبعدين هم اليهود اليهود اليهود شوفوا اليهود ينسبون لله النقص وهؤلاء الخبثاء الرافض ينسبون لله النقص حتى في اصول الفقه في مساله النسخ هم يقولون بالنسخ المعتزله ارفع منهم درجه المعتزله واهل البدع يقولون لا نسخ لان النسخ يستلزم تبدل البده بس تفهمون يعني ايش ايش البده تبدل كان وما كان يعلم مفهوم لكن الرافضه ايش يقولون يقولون هناك لك واثبتوا التبدل لله يعني ما كان يعلم وعلم فوسو قبل ذلك بالنفس ثم اكتسب كماله افراخ افراخ احبابها نسل واحد الأصل واحد عبد الله سبق فالاصل واحد ففليود ماذا كيف وصف ربهم بالنقص قال رب الله مغلوله الله ماذا قال غلت ايديهم ولو بما قال بل يده صوطه ثاني ينفخ وخيف كيف يشاء ذلك قال الله هو يضبط ويضبط سبحان الله الله يقبض ويقبض والآية يقبض ويقبض والله يقبض ويقبض فهذه لله ذلك على اله نفى الله عن نفسه صفات صفات النفس سبحانه وجل جل, جل في علامه وإذن نفع النفسه عندما قال الله درب لنا مثلا أن خلقه وقال من حي وهي كالناس كما ذلك قال إيها الذي أنشأها أول أول مرة هذه الصفات التي ثبتت لله ذلك على اله هناك أداة من ببالي أيضا ايضا ادابنا بها الكتاب ما زلنا مع قول من امام امام يوصي الله به نفسه هل حبنا عن الكتاب بشيء كله بالكتاب والاداب أيضا في الكتاب عندما تصف ربك بالاثبات فصف من الاداب وهذه اداب لسهن عند وصف الله بالاثبات لابد من التفصيل هذه أداب تتأدب بها مع ربك جل في علاه لما تصف ربك بالاثبات تفصل لان مدح وكمال والتمدح في ذلك اترى كيف ورد في علاف يفصل في ذلك يفصل في ذلك يفصل سبحانه في وعندما تصف ربك بالنفي لابد ان تجن تجن رجاك التحا من من من مريح ما, ما, ما قال في ذلك أنك لو دخلت على امير يمثل مك تقريبا لو دخلت على امير من الامراء فقلت له ما اروعك انت لست مثال انت لست بسرقه انت لست بكذاب أنت لست بأعور أنت لست بأحول أنت لست ماذا سيبعل فيه لن يمر إلا وتطير رأسه لأن هذا فيه سؤالة هذا تنقيذ هذا تنقيذ صح أو لا لكن لو قال له،, قال له أنت الكمال لك ولا نقص فيك بحال أنت أنت جواد كريم أنت ذكاء مفرد أنت بهاء فالرجل يصعد إلى السماء بذلك ويعطيه من الذهب وذؤله وما شاهد صحيح صديقا أو كذبا هم سيأخذ ونرحل صحيح أو لا هكذا فلله المثر الأعلى أنت إذا أثبتت ففصل أما في النفي فلا فلابد أن تجمل أدبا وأيضا من الأدب الآخر عند النفي لا يصح إلا بإثبات كمال الضد ولما هذا أيضا في القرآن لتجد نفيا قط إلا وصحبه كمال الضد لماذا لأننا نقول ثبات الله كمال كمان يبقى عندما ننفي لابد ان يكون هناك كمال لان النفي المحض لا كمال فيه النفي المحض لا لا كمال فيه فلا بد ايجاد كمال البديه لذلك انت ترى في القران نفس الامر الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم لا تاخذه سنة ولا نوم نفع عنك انفع عن نفسي النوم ليش السنه والنوم ليه <تصفيق> لا يا اخي اذكره كمان قبلها لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه للمفعلا لكمال حياتي وكمال طيومياتي فإذا النفي لابد أن يكون نفيه مجملا مع إثبات كمال الضد قال ولقد خلقنا سنوات أرضه وبينهما في ستة أيام وما مستنى اللغوب أي هنا النفي لكمال قدراته خلق والخلق لابد أن يكون بقدرة سبحانه فعل لكمال قدراته فلا تخوف فما يصيبه من اعياء ولا ولا تعب ولا ولا لهوب سبحانه وتعالى في علا لذلك قال قال ولا يؤوده حزمه وهو العلي ولا اوده ولا يثقله لانه علي عظيم سبحانه وتعالى في علا فالنفي لابد فيه من من اثبات الجمال قال انما موصى به نفسه في كتابه وطبعا في كتابه الكتاب المقصود به ما المقصود به القران اطلق عليه الكتاب بما لامور الامر الاول انه مكتوب في لوح محفوظ لا مكتوب في لوح محفوظ لان لان رجع على اول ما خلق القلم قال اكتب قال وما أكتب, أكتب, اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم وما, وما, وما هو كائن الى يوم هو ايش ان الله ان الله اوحي الى نبي بهذا القران فالقران مكتوب في لوح محفوظ وايضا هو مكتوب في الصحفه التي بين يديه لا سيما ان كان على الرسم العثماني فيما وصل إلينا بذلك على مساله التواطن فالذي كان مكتوبا فهو مكتوب في الصطور وايضا محفوظ في الصدور وهو مكتوب في اللوح المحفوظ وهناك كتاب أخر كتابات اخرى كتاب كتب الله كتابا خاصا كتب كتابا وعنده وفوق العرش رحمته سبقته والله كتب التورطة بيده سبحانه وتعالى نعم في شيء قال في كتابه قال وبما وصف به رسوله هنا اضافة اضافة, إضافة رسول لله دي فعله اضافة شريف إضافة التشريف ورفعه الله ودعال عن البشر بالرسالة والرسول كما قلنا هو الرسول نبي وزيادة ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل لذلك هو أعلم الناس بالله هو أعلم الأنبياء بالله وهو أعلم الأنبياء بأسماء الله الحسن وصفات العالم وسيتم له العلم يوم القيامة بأن الله يوحي إليه بأسماء أخرى وصفات أخرى يتمدح أو يتم بها التناع على الله الفعلاء ووسائد عندما قال أستأذن على ربي فيؤذن لي فأخره ساجدا فقال فأحمده بمحامد علمنيها الآن الآن وأتادت أتته هذه المحامد لزيك أدي دلعنا اسماء أسماء لا عدد لها ولا ولا إحصاء ولا تحصى بحال من الأحوال فالرسول صلى الله عليه وسلم رفعه الله عن البشرية بالرسالة ورفعه عن الرسل بأنه سيد الأولين وأنه سيد, أنه سيد الأولين والآخرين قال بما وصفه رسوله وصفه رسوله في سنته وهذه دلالة وضحة لدن على أن هذه السنة أيضا مم. وح وين وجد دلالة وين وجد دلالة من هذا من قول المصنف حتى ورسوله لأن السفاء لأن لأن, لا لأ لا. ما، ما لأن لأن استفاد من أمور غيبية لا نستطيع أن ندركها إلا قال يعني ورسوله لا ما فهمت إيش قلت لأن لأن استفاد من أمور غيبية لا نستطيع ندرك انتاذ ولأن الصوت من الغيب لا ندركها ولا هو يدركها بيابه هو أمي إلا إذا الله هل رأى الله لا, لا. يبقى لا يخبرنا إلا عن إلا عن وحيد وده أيضا في سنة نبينا صلى بإثبات صفات الاله فعلاء بانواع ثلاث ب... بإثبات القول وهذا اقوى ما يكون بالقول وهو بالقول اثبته لذلك الفعل ونفي عن الله قال قال ان النبي صلى الله على انفسكم على نفسه هذه الكلمه دي كانت, كانت... عليه بانواع الصفات قال اربعوا على انفسكم, أنفسكم. انكم لا تدعون غايبه هذه هاد... هذه صفات صباط... نقص هذه صفات سلبية نفاها عنه وما كنا غائبين نعم. قال أربيعوا على أنفسكم اهجبوا روايدا روايدا كانت عليها جدا تذلج قال اهجبوا حجبوا روايدا أربيعوا على, أربيعوا على أنفسكم إنكم لا تتعون أصما ولا غائبا نفع النفس عن الله الصمم والغيب ولذلك عندما ترى قال سمع الله لمن حمه قالت تعيشة سبحانه من واسع سمعه الأصوات يغفى علي بعض حديثي فأنزل الله تعالى <تصفيق> لقد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها اربي على انفسكم بدكم لا اصم ولا غائبه فالله العلي شهيد سبحانه وتعالى قالوا ما كنا غائبين هذا نفي القول صحيح قال إيه إيه إيه إن إيه إنما تدعون سميعا بصيرا فاثبت لله السمع والبصر وقال إن الذي تدعون له هو اقرب الى أحدكم من عنق راحلته إن الذي تدعون فإنه لأقرب لا أقرب لأحدكم من أونق راحلات وهذا أيضا صفة القرب أذرة لله التي في علاها ونحللها بعد ذلك في صفات ذاتية وفعلية وأيضا الصفات السلبية وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات القولية قال أعوذ بكلمات الله التمات شريمة خلع وإذا احتج بها دماغ محمد على أن الكلمات من الله يصفهم صفات لان هو اضاف كلام لله والاضافه شطار المضاف لله استاذ مغربي فلندي المضاف لله نوعان ليبي مجنون كل المضاف لله نوعان والله تعرف مش متابع الان يمنيش مهاد دار بلاغه تحت النت هذا ساجد طلقات ناريه سيل جرار من الاجابات لعناهم الان يندهجونا نولى اجابه عندكم شوف شوف شوف سيف اخذوها اخذوها طلعت اخذوها على ما اخذوها هي حقنه الله يهديك انا اريد التنابس ما اريد الغيره نعم المضاف والله نوعان اضافه معاني واضافه اعيان عندك ولا لا إضافة معاني وإضافة أعيان إضافة أعيان الكعبة بيت الله مستقلة بداية عيسى وروح الله وإضافة المعاني عينة الله رحمة الله قدرة الله إضافة معاني إضافة الأعيان إضافة مخلوق للخارق فما كل الخارق مخلوق لله فلما هذا للتشريفة زياده تشريف ناقه الله والصقيه عيسى روح الله مفهوم واما المعاني فهي اضافه صفه للموصوف كلمات الله اضاف المعنى, المعنى ولفعل فاضافه المعاني هي اضافه صفه قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر اوذ بات اثبت الكلام لله جل في اولاد وايضا في حديثنا وسلم يحشر الله الأولين والاخرين هذا حديث سبب نجات ابن تيميه يحشر الله الأولين والآخرين فيناديهم والنداء لا يكونوا إلا إلا بإيش إلا, إلا, إلا, إلا بالمشاورة صحيح؟ بالإشارة النداء لا يكونوا إلا بصوت وحرف قال فيناديهم ثم قال هذا كلام من؟ الصورة امتاز كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو فيه شيء نقلوه الصحابة لو كان حتى فيه شيء غير أفهم لقالوا صحاب نقلوه قال فيناديهم بصوت يبقى الله يتكلم بيه بصوت من أراد أن ينفي هذا يرد عن في هدي شيء يعني أنا أريد أفهم من هذا هو أنا تأجن هذا خلام الإرسلام واضح جليه ظاهر لذلك القاضي لما سمع ابن ثمية قال أنت تشبه قال فقال له قال رسول الله سلم إن الله يحشر أولينا الآخرين فيناديهم بصوت يسمعهم من بعد كما يسمع من قاله قال, قال القاضي رد علي ما قلت فقاله مرة ثانية قال من قال لا قال الرسول قال قم لا شيء عليك ما فيهم بقادو قال ما يقول بصوت الله تكلم الله. النبي قال انتهت إذا الله يتكلم بصوت قال يناديهم وهذا في صحيح مسلم يناديهم بصوت يسمعهم من بعض كما يسمعهم من, من قرب وفي النفي طرب أن الإنسان قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويرفض حجابه النور في رواية حجابه الله لو, لو, لو كشف ولا أحرقت صبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه ما, ما عندك يا فهد الحديث هذا يرد على المحتزة ويرد على أي حديث الحديث أي حديث هذا انا أعيد 150 حديث الحديث هذا في المشاورة هذا أنا لا أعرف السحر الذي أنت فيه فهو هذا الله أحب الله ذكرت ثلاثة أنفة ضع يدك على ما تريد لا ينام لا كله اختلف يناديه فيه الرد على في الرد على محتزل فيهش ومحتزل ينفونا كل الصفات لا ما أسكت بالله طالب العلم لا يستسازجا بالله هو يرد على المتكلمين فقط يرد على المتكلمين ورد على المعتزلين المعتزلين, المعتزلين لهم الذين ينفهون أصبحت الله للفعل مفهوم؟ إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أذبت لربه صفات ونفع عنه صفات بما أذبته رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال بغيب تحريف النواة التكييف النواة التمثيل هذا إن شاء الله نفسره عملينا في الدرس القادم إن شاء الله لو في أي سئلة سندقل ندخل على درس الثاني نريد, نريد الله نسير, نسير سيرا هوينا نعم فذكرتم أن القول في الصلاة يسمع الله من الحمد لأن الله هو السمع ف... لا, لا يقول السمع فقط هو يقول سمع الله من الحمد وهذا يبين لك نوعا من أنواع السمع وسمع الإجابة يق... يق... كيف يؤولون المتجرمون هذه ال... هذه الدنيا ماذا يقولون في ذلك لا يؤولونه يثبتون السمع نعم يقولون هذا من الصفات التي التي قد أثبتها العقل السبع صفات اللي بتذبطونا بتذبطونا السمع, السمع والبصر والحياه نعم فيلسوف نعم ما ايش بالتعويل اي بعد انا انا نخلص من الطريقه ندخل في, في, في, في, في الحديقة في هات منه لنيتري كما قلت له ده هو فكرته ما هو حليل ان بالايات اولده بالتالي احنا كده شوف التاويل التاويل بتاعك ليس مرفوضا كليا وليس مقبولا كليا ان دلك عليه القرائن نعمل بها واللي موجود موجود تعرف لولا حديث ابي سعيد الخدري في قول لا على يوم يكشف عن ساتر ويدعون الى السجود لقلت ان هذه الايه لا تدل على على صف الله وهي ورد على منعباتهم كانت سنة ضعيف قال يوم يكشف عن ساق قال شدة هول الموقف كشفت الحرب عن ساقه معروف لكن ما الذي جعلنا أن نثبتها حديث حديثها بسعيد الخدري قال فيأتيهم فيقول من تنتظرون فيقولون أنتظر ربنا يقول أنا ربكم فيقولون أن أعوذ بالله منك أستب ربنا فيقول بينكم وبينه علامة فيقولون اللهم نعم فيكشف عن ساقه فيخرون سجده هنا ده اضاف استاق اثبات لذات الاداء الفعل مفهوم فالتاويل وارد وارد بشرط ما هو وجود ها عروة. لما قال له ما ما ما, ما أرى حولك الا او من الناس او قال اشوابا اخلاطا ما ارى حولك الا او من الناس يفرون عنك عما قريب ما قال أبو بكر قال نحن نفر على رسول الله ثم قال كلمة أشد ما تكون عند العرب صحيح أو لا قالها أو قالها قالها وانقوال واحد أنا وأنت في أدعافين فقط ثم جلسين في الهوى في الهوى ما أحد قرأت سيرها قاله كلمة شديدة عرفها فوج ما يعرفها لا تعرفها علي تعرفها عبد الفتاة انت رجل ما انت خلاص عديت انت واحد. في المجلس تلك خالص من يعرفها في البحر الرائق يفع يفع انت بي ارى هلو حديث هلو هلو شديدة اكتبها اكتبها اجلها يامني هم شوف هي قريبه من قوله من قوله به ولا ولا تكنوا هم لما, لما يسبون أحد يذكرون اللات اه فكلمه شديده شوف قال له هذه الكلمه فاروى يعني ما استطاع يتحمل فقال من قائل قال ابو بكر فقال له أبو بكر لو لا يدل لك عندي ما كفأتك بها لرددت عليه وكان أبو بكر في, في السابق قطع يده وأعطاه العروة أجميانك وكانت معه صحيح هذا الحق يكون غايت هل هذا صحيح ما قطع يده إذن ما معنى لو لا يدل يعني هذا من أين عرفت ذلك او تاويل ولا ما تاويل القرينه حملتنا على التاويل ولا لا يا فيلسوف نعم اذا القرينه تقوم نحن لا نرد التاويل كليا ولا نقبله كليا فما اذا جاءت القرينه اثبتت لنا أن المراد من, من, من القول قولي هو هذا قلنا به مفهوم نعم طيب نبدا بالدس الثاني كايسوان اخر حق الامر ربنا نه